119. إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا وأولئك أفحار مثل ما ينفقون فيها هذه الحياة الدنيا كما لريح فيها صغر أصابت أصابت قوم ظلموا أنفسهم فأهلكت.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 عَنِئْتُمْ وَالدُّو مَا عَنِئْتُمْ قِرْبَةَ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ وَمَا تُخْفِي صُدُورُهُمْ أَسْبَ قَرِيبًا نَّالَكُمُ الْآيَاتِ إِن كُنتُمْ تَعْتِلُونَ اانتم اولائ تحبونهم ولا يحبونكم وتؤمنون بالكتاب كله وتؤمنون بالكتاب كله واذا لقوكم قالوا